ينطرق الله فيك إذا نادى المنادي فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدينا كيف وقد قادت كسبانيا من بين الصفوف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 النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل ألت تسعمائة وتسع وتسعين إلى النار وواحدا إلى الشنة قال صلى الله عليه وسلم حينها تدهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صغب الناس حسابهم، وهم في غفلة معرضون تخيل إذا نودي باسمك وقيل قلان بن قلان استعد للوقوف بين يدينا فقادك كسبانيا بين الصفوف، متأطئ الرأس واجف القلب خاشع البصر قال ابن عمر رضي الله عنه يُدني الله الأبد منه يوم القيامة حتى يضع عليك نفَه يعني ستره ثم يقدره بذنبه يقول فلان أتذكر يوم كذا وكذا أتذكر يوم كذا وكذا أمام نتابة آمن أمام اللقي الله بقلب منيب أما من لقي الله خائفاً قاشعاً فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه فلك طال أرحم بالطاعمين فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فإني سترتها لك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم كتابه بيمينه فينطلق بين الف... فينطلق بين الصحوب ضاحكا مسرورا ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاقب كتابي ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاقب كتابي النتيجة وفي عيشة راضية في جنة عالية قطوفها ثانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسدقتم في الأيام الضالية فيقول البشر فاز فلان وأفلح ثم ينادى بفلان بالفلان فلان العاصي الحاجر فيدنيه ربه منه لا يضع عليه كذا، فيقول يا قلال أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا لك الله محارما ربه بالمعاصي كم ليلة باتها على قلق ومنكرات وكم ليلة باتها على قواحش وآثام كم عصى الله ليلا نهارا كم جاهر بمعاصيه عصيت الله بمكان كذا وكذا فيقذره الجبار بذنوبه حتى إذا استد غضب الجبار عليه حتى إذا استد غضب الجبار عليه قال يا ملائكتي خذوه يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه فلقد استد غضبي على من قل حياؤه معي ايو الكتاب ما في ماله يخرج تقود بالزمانه مقيدم بالسلاسل من حديد اساقونه على وجهه يقول يا نكتني نكوت كتابك ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مانية ألك عني سلطانية النتيجة قدوه فظلوا ثم الجهر فصلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون دقا عم تسدقوا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 لا يأكله إلا الخاطئون. <تصفيق> فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوطهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجزاء سراعا فأنهم إلى نصب يرحضون خاشعة أبصارهم ترحقهم دذلا ذلك اليوم الذي كانوا يعدون ذلك اليوم الذي كانوا يعدون